موسیقی انسان انا ومحسوب لتقول عادي نفسي ونفسك ربنا ما فرقها خذها من اللي بنظرتك شخص عادي لا تحتقر أي روح ربك خلقها إنسان أنا ومحسوب لا تقول عادي نفسي ونفسك ربنا ما فرقها خذها من اللي نظرتك شخص عادي لا تحتقر أي روح ربك خلقك كانك جبل الناس ما هم بوادي اللي خلقهم خالقك ما فرق والناس هي للناس مثل الآيات ويدن وحيده صعب تجمع ورقها قالك جبل الناس ما هم خالقهم خالقك ما والناس وين نوحيده صعب تجمع ورقها وان كنت تمر انجناب سيادي والناس قل من حضرتك في رتبها كل شخص عنده لا كبير وقيادي ولكبر اللي هو خلقنا ورزاقنا كانك جبل الناس ما هم بوادي اللي خلقهم ما مفرقا ليل اندهيدا صعب صاب تجمع ورقها يا سيدي وان كنت بالذنب بادي ما اظلمك واجلب لنفسي غرقها يجوز إن هذا الخطا لا ارادي بس اعتذارك يعطي الناس حاقها جارك جبل الناس ما هم بواد ناسیه لی ناس مثل الآیات ودنه صعب تجمع و